يا اللي بدئت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل أنت الفرح يفواتبك يا وانت القلب اللي بيتحمل. اللي تيجي الرحله معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في بكايا وانت قلب اللي بيتحمل شكرا رامن انا بتغير دايما انت مين ما بتتغير شي وعدك سديلن ما بتوعد عن وعدك انت ما ترجع شي رامن بتغير دايما انت مين ما بتتغير شي وعدك سديلن ما بتوعد وعدك انت ما ترجع شكرا ليك يا اللي بترعاني اللي ايدك دايما رفعاني شكرا ليك يا اللي بترعاني اللي ايدك دايما رفعاني نعمة قوية ما قدمها لي رحلة حب ترسم لي ساعدني يا ربي اعيش لك علي فوق العالم فوق احوالي نعمه ما بقدمها لي رحله حب انت راسمها لي ساعدني يا ربي اعيش لك علي فوق العالم فوق احوالي شكرا